به. ولن نشرك, نشرك بربنا احدا. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وان وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيٌّ هُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا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 ربه فلا يخاف بخسا ولا رهق، وأننا من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رجدا.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 يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاب صعداء، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا، وأنه لم ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته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 قل إن أدرى أقرب ما توعدون أم يجعد له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا